أن شرف العلم بشرف المعلوم شرف العلم بشرف المعلوم والمعلوم هنا هو الله جل جلاله ولذلك كان هذا العلم أول ما ينبغي أن يتعلم وعلى رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلخ نهجه واستنى بسنة إلى يوم الدين وبعد في درسنا في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بهذا الشهر فيتواصل والحديث في باب فضل التوحيد وما يكفر من النوم وتحت هذه الترجمة أورد المصنف علي رحمة الله ما يفيد هذا المعنى ذكر قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتمون وهي الآية الثامنة الثانية والثمانون من سورة الأنعام وذكر حديث وباد أمن الصامت رضي الله تعالى عنه نقلا من البقاء المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكا وأن محمدا عبده ورسوله وعديسه اق الله برسوله وكلمته القا الى مريم وروح منه وللجنه حق والنار حق انزلها الله الجنه انا ما كان من العلم قالوا له يا المقار مسلم من حديث عبان رضي الله تعالى عنه فان طه حرم على النار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 لو عند السراوات السبعه وعن ربنا غيري والارضين السبعه في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت ان لا اله الا الله الله, الله هو المحبان والحاكم قال والترمذي وحسنه من روايه انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بخراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تذكى بمردها مغشضا هذه النصوص التي ذكرها تحت الترجمه استنبطها المصنف عليه رحمه الله من فقهه مجموعه من النصوص وبلغ الاحكام وبلغ 20 حكما شرعيا يعني من هذه النصوص التي اوردها تحت الترجمه اللي هي باب فقط التوحيد وما يكفر من الذنوب اورد في المسائل 30 20 مساله يعني 20 حكما شرعيا نحن كنا بدانا في شرح هذه المسائل وفي الدرس الذي مضى توقفنا عند المسألة العاشرة قال النص على أن الأرضين سبع كالسماوات أتكلمنا عنهم في العمس وأن القرآن في آيات محكمات ذكر بأن السماوات سبع لكن باللفظ في القرآن ما فعل أن الأرضين سبع ولكن وردت بالسنة أن أن الأرضين سبع كما ان السماوات سبع والشاهد هو هذا الحديث لو ان السماوات السبع وعمرن غيري والارضين السبع اذا لو سال سائل كم عدد الارضين الجواب واضح في سوره النبي صلى الله عليه وسلم ده هذه المساله المساله المساله العاشره المساله ال11 ان لهن عمار يعني في مخلوقات عايشه في السماوات وفي مخلوقات عايشه في الارضين اما بالنسبه للسماوات طبعا معروف ما علمنا غير القران كما قال تعالى في كتابه الكريم وكم من ملك في السماوات لا تُبني جفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأدر الله لمن يجاوه ويرضى فالآية دي بيّنت إن السماوات فيها ملايكة وفي كثير من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملايكة تسكن السماوات وفي حديث الإسراء والمعراج تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن السماوات وذكر أن فيها ملائكه اذا قال الله وعامرون وكذلك في الارض في, في الارضين نحن نعلم بعض المخلوقات والبعض لا نعلم الان في الارض التي نعيش فيها من ار اللي هو ساكنين البني ادم البشر على على وجه الارض على ظهر الارض في بعض المخلوقات نعرفها كذلك الحيوانات المفترسة وغير المفترسة هذه نراها نحن وعمرنا وكذلك ما نعرف في مسألة الزواحف الحيات يعني الدبائب والعقارب أبو شايفنا نحن هذه تلك لكن تحد أيضا في مخلوقات في كل أرض من الأرضين السبع في مخلوقات قد لا نعرفها نتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لو ان السماوات السبع وعامرهن غير والارضين السبع وعامرهن في كبه ولا اله الا الله في كبه ما لبث بهن لا اله الا الله اذا الله المساله دي موجوده دليلها الحديث الذي اورده المصنف في الباب. أي المثالة الحديثة عشرة المثالة الثانية عشرة قال إذباد الصفات خلاقا للأشعرية الأشعرية دي أصلى نسبة لأبو الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري هذا كان يعني ضالا في بداية عمره أبو الحسن الأشعري في مساله توحيد الاسماء والصفات وانكر كغيره من الفرق الضاله من المعتزله وغير هذه الفرق انكر الكثير من الصفات التي اثبتها الله لنفسه وحصر الصفات في سبع وأنكر بقية الصفات الأشعرية ولكن الله عز وجل منع عليه بتوضى والله التوضى مفتوح فرجع أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله من مذهبه الذي كان ننكر فيه الكثير من صفات الله سبحانه وتعالى مثل الوجه والاستوام والضحك إلى آخر التي ثمتت الكتاب سود السنة فرجا والف كتابا سماه العباده في اصول الديانه الف هذا الكتاب واثبت فيه الصفات التي كان ينكرها لكن للاسف الشديد ان امام الحسن الاشاعري بعد ان تاب وترك مذهبه الباطل ظلت مجموعه من قديم الزمان الى يومنا هذا وتمسك بمذهبه القديم في انكار الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى ولذلك البلد دي بالذات يعني في المعاهد الرسميه في المؤسسات الرسميه وغيرها بدايه ان التربيه الاسلاميه في باب العقيده ساقطه ولازال الكثيرون الان ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى كما يزعمون انهم اشعريا بعد ان تخلى صاحبها منها المشكله انه الانسان تاب وترك الضلال ويظل كثيرون بعد ان ترك صاحب الضلال الضلال الذي كان عليه يظل كثيرون يتمسكون يعني خلال الان بليد معاكسات اثبات اثبات الكثير من الصبات من عوام صوفيه وغيرهم قد قد تجدهم اصحاب شهاده وبركه طيب يعني قد تجدهم الان عميدا لكليه من كليات اصول الدين قد تجد ساقطا بالعقيده يكفرك اذا اثبتت بعض الصفات التي ثبتت ثاب يعني الان اذا قلت بان الله جل جلاله استوى على عرشه المجتمعنا ما طوالي راسي هذا المجتمع ايما الضلال ايما الضلال يقول لك انا ما بصلي ورا ليه يقول لك انت كافر ليه اللي عندك كتب الله استوى طيب نحن ما قلنا امر قال الرحمن على العرش استوى العقيده بتاعه اهل السنه يا جماعه مبنية على إثبات الصفة وتنزيل الله عز وجل عن الشبي والمسير إذا قلنا أن الله عز وجل استوى أي على وارتفى ليس كألو زيد أو عمر من مخلوقاته يعني إذا قلنا أن الله استوى كما قال عن نفسه فنحن بنقول أنه استوى استوى أن يلق بجلاله ليس كمثله شيء ومو السبي والمسير ولكنهم يحملون أهل السنة والجماعة قضية التجيبين ونحن لم نقول بذلك وأهل السنة ما قال بذلك فهو يصر قل لك أنت قلت بأنه استوى كما استوى فلان ما الذي قال ذلك قل لك قلت لك قلت لك أهل. أهل السنة ما قال بذلك أدبط الصفة ونزه الله عز وجل عن الشبي والمثير في دائره قول تعالى ليسك مثل شيء وهو السميع البصير العقيده معروفه والاذا والامر انهم يذكرون كلاما لا يعرفون معناه كتبات رزاز بالصفه يعني يقول لك نحلو مالكيه يعطيك صوفي يقول لك انا صوفي المشرب تشرب من وين ما الذي جعلك تشرب من التصوف وهل في الدين المجرب في الكتاب والسنه صوفي المجرب و و و و, و هو مذهب مالك هو المذهب فمالك بالطريقه ايجابيه او غير ذلك وده كله ضلال في نهايه المطاف في كتاب وسنه على افان السلف الصالح تركت فيكم امرين ما انتم مسكتما بهما لن تضلوا بعد أبدا وقد يذكرون عبارة الإمام مالك من حيث لا يعرفون معناها وهذه مشكلتهم منهم طبعا ما مشكلتها للسنة الأشاد يقول وكم من عائب طولا صحيحا وآفده من البام السقيم يقول لك نعلوم أذكية مثل ما قال المالك الاستواء مع نوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بها نقول له هذه عقيدتنا يقول لك لا لا دي ما عليكم يا اخي عقيدتك انت اتفقنا معك فيها بقولك اتفقت معنا خلاص قلنا ما في كله قول معنا الامر في كل مكان ما الذي قال ذلك اقول لك مالك قال مالك ما قال قلت الغث انت الذي قلت ومالك عليه رحمه الله اثبت اثبت الصفه لانه لما قال الاستواء معلوم اثبت صفه الاستواء ان كلمه عربيه ظهر مخلوق ولها معنى وهو العلوم العلوم كالمعظمية تثبت كما أثبتها النص القرآن والكيف مجهول وهذا كان جواب على سؤال الماء مالك لما قال الكلام هذا قاله في بابه جواب على سؤال وحسانه قال إلى مالك قال تعالى الرحمن وعلى آتي الثوى كيف الثوى والسائل خبيث ومبتدع السائل خميس والعلماء يعرفون الشخص من سؤاله من كلامه يعرف اتجاهه وكان صاحب بدعه الرجل اجنبذا غضب الامام مالك رحمه الله حتى على اخطاء في العرب واجاب السائل الاستواء معلوم هذا الجواب على السؤال الرجل قال كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول اللي هو كيف استوى الله عز وجل لا يسأل عنه بكيف لأنه ليس كمثلي شيء المخلوق إذا قال لك فلان استوى قل كيف استوى لأنه بجر والعنود داع البجر تسأل عنه لأنه كل ذلك يعني طريقة بيعلقها واحد بيعلق الطيارة واحد بتشعلك في حيطة وتتنوع فروق ده بجر بالنهاية لكن ماذا وجهنا السؤال بكيف؟ انت فاهم كلامي لانه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فلذلك قال والكيف مجهول والايمان به واجب الايمان عنده سواء واجب وبعدين قال والسؤال عن البتاء الضمير بيعود لسؤال عن الكيفيه لان السائل قال كيف الثور لما نقول اذا سالت هل, هل الرحمن على العرش استوى لا مبدا يقول الجواب نعم والدليل الرحمن على العرش استوى اما اذا سالت كيف استوى يبقى الجواب والكيف مجهول والسؤال عنه بدع لا ولا راك الا مبتدع وانا غلو عرفت قد انك انك مبتدع فاور ابراهيم قالوا تصل امر مبتدئ مش يوبره يقف الواحد عود إلى خمسة الدريس من الحكمة من زي ما كان السلف يشيروك جماعة يجدعوك برد فوال زي ما الإمام بالي قال فأمر بإخراجي فأخرج ده منعج هو أقول لي لا خليه أعبر عن رأيه أعبر ده مجلس شعب أعبر عن رأيه ما في الدين يدوك الجواب الجواب باره. ما ما ما ما, ما, ما. ما. اختلاف الجواب روح شماكوا في سيد المجلس تعليم اما ابن الحرائذ بتاع الفرنساوي ده هو يقول وانت ترد علي وده يقول ثانيه ترد علي يا ده اللي حبل الشعب ما بقتش معنا احمد حسان ده بتاع القهطه بتاع الصغير في اثار واحد فيع قال لا اذا وضع الخلاف الخلاف في بوطه الخلاف على طخ الخلاف ولا خلاف ده يقول انا ارد هو يقول انا أرد, ارد ترد على ظلم بسيل الصحابه انت مجنون دول اذا ذلك او بكره صديق كافر تذيك داوي ده... كنت ده... اتكلم يرد على... عليك نعم يقول لك هو بكره صديق كافر او كافر وعائشه رضي الله تعالى عنها ثانيه هكذا قولهم قاتله الله ولعنه الله حيث يجثون كلا اي لاعبين شفت من الاخوه المسلمين الى اوب الدين وبعدين كله يقول لك وجاء سعدان هنا برضه نفس المنع من ففله الاخوه المطرين جال في البلد دي يا ابو جابر وانا الناس لازم تطلع براها لغايه ما قال من حقي تدسويدان فوض الله وجهها والله صحيح وهو بيتكلم في التلفزيون قال انا من رجوس من قاده الاخوان المسلمين قال انا ما عنديش مشكله من حق الانسان ان يعترض على الحاكم من حق الانسان ان يعترض على الحكومه ان يعترض على الرسول ان يعترض على الله قال من حقي تمام لهذا الكلام كبّاً لجماعة الإخوة المسلمين والخلاف ده كفر والله هذا كفر والخلاف ده كفر كلمة خبيثة ممكن تحكي أخبار تقول فيه الناس بعار ذو كلام الله وتجيب الأدلة وإذا قيلهم يتبعهم ما أنظر الله قالوا بأن نتبعهم عالفين عليه آبان وقال الذين كفروا لا تسمعوا لآثى القرآن وألغوا فيه تقول الكفار جعله لكن من حقهم؟ في سؤال للسؤال والجماعة هل من حقهم؟ أن يعترضوا أن تقول فلاذ باعترضوا صح على كلام الله فلاذ باعترضوا أن أسلم لكن هل من حقه؟ وقالوا من حقه أنا أعترب بالحرية من, من حق الإنسان ولم تقول من حقه معنا أنت قرية إنه ذا دين لأنه ذا الدين بيحلو ذلك الدين بيتوحد كل من يخالد فإحدا الذين يقالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عدى أجل تداد فجلوا الإخوة المسلمون في الحالة لذلك يمنح اسباب والله من حسن ان انا اتفكل جماعه الاخوان المسلمين ان نقدم يعني نموذج الدول الاسلاميه وفتش والريوان الان في السودان هنا فشلوا فشل ذريع ودوارينا يا نشيد اقبل على دربك وانت حيران وفي حيران اكبر منك انت يا كذاب زوالنا يا نشيد الصلعه دي وجكتي كلها اربا دجاج وهوس وما حد ما في دين والأخلاق منتهية عقائق مهزم فتح الباقلة الصوفية فتح الباقلة الشياء ما تركوا منكرا إلا وقننوا ولذلك مجرد أن تشعب لك بدين في مصر سنة واحدة بدين استغلوا الفرصة في سنة بدين أفسد البلد سنة كاملة ما في أمن في مصر التولى مرسي هذا المسلم والحمد لله أنه قد أزيل في امر شاذي ومستحق هذا سوا له اول ما سوا وسكن الحكم ما جاء عشان يثبت الكرسي بتاعه مشاغل راسه في الخمسين لايران عشان يثبت كرسيه ذهب له هؤلاء الملعون واستهان بهم وبدل المسرح الشيعي ينتشر بالمصريين اقصد بسحب فهمت ده عشان يثبت الكرسي ومشاغلنا صارت والخطابات نحن سجلناها من خلال الاجهزه الاعلاميه خشنه نصاره وقال لي لاكبر في السيسي ان مبارك قد فرق بيننا كمسلمين ومسيحيين طيب ما كويس مبارك كتر خيره وخد كان طاقه النصارى والاقباط لا نقول غلنا قال نحن كعمه مصريه يجمعنا وطن واحد اما المسائل الخلافيه بيننا يحكم فيها الله رب العالمين يوم القيامه <تصفيق> يعني يلا ده حكم الله ثلاثه دي الله ما حكم فيها ننتظر يوم القيامه نشوف المشكله شنو ما الله حكم فيها قال ها قال لقد كبر الدين قالوا انما ثلاثه وقال قتوم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا الذين ينتهك الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى ينقضوا جزيه تعهم زغل يقول لهم المسائل الخلافات ان يحكموا ليست التمثيليه بتاعت التنازع في البلد لما لا فانا تقول لهم ان فارا ولا شيء في منتبر حوار الاديان لما علقت على هذا يساهمون الاحواليك بعينهم تعالام كانت ترابيه فقالوا تحقيق من المنبر ده فهمت لم لما العفاه له في حقاق الصداقه ما في مسلم تربيه سيئه قال لا فرق عندي بين رسمي والشعبي وسندي وشيعي وبين مسلم ومسيحي كلهم واحد ما عنده فرق هل هذا خطاب دبيس بالدين اشدد انت دي تمام كلامك عشان كده الله خدعه وفي ايدي جماعته ضرب في ايدي جماعته فقوم الوطن يستحق هذا والله ذا عظمه حد فيه ثاني وكذب على الراي العام وتلبيس على امه الاسلام حتى كره الناس الدين وورثات الاخوان المسلمين لغايه ما الناس كلهم الدين يقول لك يا اخي الراطول الدين والدين كويس دين كويس لكن هؤلاء الناس هم الذين اتاولوا الدين الدين حجه والقران ليس هنالك دين افضل من هذا الدين كما يقول كلامي ولا احتاج انا لذكى هذا الدين لكن ما له تكون حربه اذا ربنا ذلك يبقى الله المطلوب تعالى الاسماء والصفات هذا دل عليه النص في قوله من حديث عباده من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله يزد عليكم نعم الشاهد يبتغي بذلك وجه الله والله عز وجل عند وجه العجالية في منهبهم يقول لك لو قلت الله عند وجه إنت كفرت لأنك شبهت وإذبات صفة الوجه أو غير الصفة تعني لا تعني التجبير فيذبت الوجه إلى عز وجل لأنه إذا كان الوجه يعني بالنسبة للمخلوقات باختلف ما ما بكون الشابة يبدو في حق الخالق من باب أولى حسنا لو كنا وجه الرجل وجه المرأة ده وجه وده وجه هل هل يتشابهان ما وجه الرجل في شنب ودقن المره فيها شنب ودقن ما هذا وجه لكن وجه المره يختلف عن وجه الرجل وجه ال ال ال الايثان يختلف عن وجه الحيوان فاذا كان كلمه الوجه في في باب المخلوق هي تختلف فيبقى في باب الخالق باب اولى فاذبات صفه الوجه او اي صفه من صفات لا يعني أن إثبات التجابع ولذلك عقدتها لسنة الجماعة أقيدة مبسطة جدا مبسطة ما بقى تعقيد أنا زي ما أبو التاليك في بداية جلاسة تاليان الحتاب الشيخ محمد الألغاب قال إن التوحيد علم بسيط وليس بمعقد وقد ظل فيه أكثر الأسكيان التوحيد علم بسيط ما بقى تعقيد الله واحد ما داننا وإثباق الصفة وإلا الله لا يباها المخلوق ما داننا ما نقول لكن ضلوا فيه اكثر من اسياء التوحيد غير معقد يجيك الان ذكي تلقوا في درجه عميد في درجه دكتور بروف طلعته كله اصاق التوحيد قال اول تاع السودان لغايه ما بيبروفه وعيد بالجامعه تلقاهم اخرين في التراب يقول لك تلحقونا وتفزعوا لنا يا ناس برايه سايمتي ما يا زال يقول لك انتوا ما بتطوروا الحياه ده دريب يا الله وصلت لده دريب قلقته كاذا ضعق ذكي لكن ضالي في التوحيد الصنع الموبايل ده يكلمك في الدنيا صنع مسلم ده ذكي لدرجة انه رمصك بالعالم لكن تفدي يعني عقيدات ده كما قال الشيخ حمد ابن الاب يقول لك والله ايه ما قال يسوع ابن الله يعتقد انه عيسى ابن الله بعد الزكاعة بتاعه ده قال الله بطل صليب انه عيذا بالله في في في حق ما هو المسدد من من الله عز وجل يعني هي المنتهى بتاع الدين قسمه ل لخلقي وهو الخبير العليم هو الحكيم فضل في التوحيد اكثر الانبياء فيبقى تثبت الصفات وينزه الله سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثيل سواء كان في الاستواء او كان باي صفه اثبتها النص القرآني او اذا متاع النص ينو انه اذا اعرضنا ذلك انتهى زمن ترس بنأتي غزن لله سبحانه وتعالى في المسألة التي تليها